ترك المستقبل حتى يأتينا أتى أمر الله فلا تستعجلوه لا تستبق الأحداث أتريد إجهاض الحمل قبل إتمامه وقطع الثمرة قبل النضج؟ إن غدا مفقود لا حقيقة له ليس له وجود ولا طعم ولا لون ولا رائحة فلماذا نسل أنفسنا به ونتوجس من مصايبه، ونهتم لحوادثه ونتوقع كوارثه ولا ندري هل يحال بيننا وبينه أو نلقاه فإذا هو شرور ونور وحبور المهم أنه في عالم الغيب لم يصل إلى الأرض بعد. إن علينا أن نعبر جسرا حتى ومن يدري لعلنا نفح قبل وصول الجسر أو لعل الجسر ينقطع بنا وربما وصلنا الجسر ومرنا بسلام لعمر كما تدري الظوارب بالحصى ولا زاجرات الطيب من الله صانعه لا يعلم الغيب إلا الله فانتظر معودة من الحياة وكن سعيدا بيومك إن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتل كتاب الغيب ثم الاكتواء بالمذعجات المتوقعة منقوط صرعا لأنه طول أمل ومزموم عقلا لأنه مصرعة للظل إن كثيرا من هذا العالم يتوقع في مستقبله الجوع والعري والمرض والفقر والمصائب وهذا كله من مقررات مدارس إبليم الشيطان يعدكم الفترة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مذكرة منه وطولا وكل بها رب عليما حاكما جل في كبيرهم كثيرهم الذين يبكون لأنهم سوف يجعون غدا وسوف يمرضون بعد سنة وسوف ينتهي العالم بعد مئة عام إن الذي عمره في يد غيره لا ينبغي له أن يراهن على العدم والذي لا يدري ما سيموت لا يجز له الاستغار بشيء مفقود لا حقيقة له اطرق قدر حتى ياتيك لا تسن عن أخباره. لا تنتظر لحوفه لأنك مشغول باليوم وإن تعجب فعجب هؤلاء الذين يكترضون الهم نقدا ليقضوه نسيئة في يوم لم تشرق شمسه ولم يرَ النور فحذار من كل الأمل.